اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم السلام ادعو باسمه القدوس سنا اللهم صل على الرسول يا رسول الله ان الله scaraf law agama sama inmakb dia usata dia katanya indah eben ato wa ek mam s mam shocked الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين إلنا صاحب المصير ما في الأرض ولا في السماء وينظر يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَسْرَى مِن دَابَّةٍ وَمَا يَهْوِي مِن شَيْءٍ وَمَا تَحْمِلُ الأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يَخْرُجُ مِن شَيْءٍ وَمَا يَعْلَمُ سِرَّكَ وَلَا عَلَانِيَتَكَ وَلَا تَدْرِي فإن سوى الأرض إن الله لا يشف الكاثرين إن الله الصفاء تبرت وشره وآل البراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها منذر إذ قالت وأتعيوان ربي إني نذرت لك ما في بطري محرار فتقبل لني إنك أرسى السنع العليم فلما ربعتها قالت ربي إني ربعتها أرسى والرام بما ربعت وغلت وإني كميتها مريم وإني أعيدها وإني أعيدها بك ودريتها من الشرق الرجيم فتقبلها ربها بطبوح حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا محرام ودلعي دهاري الطاق قال يا مرهب أن تارك هذا قالت هو من حيث الله إن الله يعضوك من يشاء بغيب حساب لن يعلم من سمعه. الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. الله الله. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصغر والمستقيم سورة الذي يلعن عنه غير الله <سؤال> <سؤال> ذو قال له يكون الحق ربك فلا تكون من الذين لم ينفئون فمن حاد جاد بما جاءك من العند وقل تعالوا لندعوا أبناءنا وانا وما بنا وأنفتنا وأمرك فكنتم ملبتهم فنجعل نعنك الله على الكاذيب إن هذا لهو الحق الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو ربنا سوال لو فإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُقِيتُ اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ اللَّهُ أَكْبَر الله الله أكبر <تصفيق> الله أكبر تبع الله من الشديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر I don't Assalamualaikum <Sess> warahmatullahi wabarakatuh Assalamu <Sess> wabarakatuh